أنتم مستقبل الأمة لقد جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الأمور خصائص وهناك شخصيات تجمع القلوب ومن بينها هذه الشخصية المحببة لنا جميعا وهناك أماكن تجمع القلوب فالمقدسات تجمعنا الكعبة تجمعنا ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعنا والاقصى يجمعنا فإذن أيها الأحباب هذه المجفعات نسأل الله عز وجل أن يجعل أمتنا الأمة الإسلامية أمة واحدة لأن كتابها واحد ورسولها واحد ودسورها واحد ومقدساتها واحدة ونسأل الله عز وجل الذي جمعنا بالشيخ في هذا المكان الطيب كقائد توجيه وقائد فكر وتربيه ان يجمعنا واياه في المسجد الاقصى بعد ان يحرر من رجس اليهود ولا اريد ان اطيل اترك الميكروفون الى فضيله الشيخ فهمت حفنا بما انعم الله عليه بارك الله فيه وجزاكم الله خيرا <تصفيق> Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa usalli wa ussali mu ala ashraf al-aindia wa imam al-nurzalim. Nabiina wa habibina wa qaidina wa qurta ya'aminah Muhammad al-Abdillah. Alaihi wa ala alaihi al-tayyibin wa ashabi al-mu'miinin. Al-azhar al-salat wa jamtazli. Ana Ahmadulillahillahu. Ala ni syarhahad l-kahah يعني كلما جئت إلى أردن أحرص والله على زيارة جامعة العلوم التطبيقية وأشهر الطلاب والطالبات الذين فيها فيها <تصفيق> وأشهر في, في إدارة هذه الجامعة أيضا وأظن آخر زيارة لي كانت قبل سنة أو, أو ثلاث سنوات في أحد منكم حضر الزيارة الماضية؟ إذن الله الرأس بي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 طبعاً صراخ يصفق مد وليس صلاة ذم هو الشاب الجميل الحسن الوسيم يعني هذه تعتبر صفة مد هذا يا شباب أول ما أو على ذكر الحكاية أنا مرة قمت محاضرة في جامعة وجاي سؤال في الأخير عن الحب ما حب وما أدري إيش وكأنني شديت شوية عليهم قلت يا شباب إذا خربت حب ما حب خليك دراسك وانتي خلّك لدراسك وغنبضت وخلك رجال وترك عينك الخربضة فتم طلعت للسيارة إلا واحد من الشباب طالع كذا من القاعة ولاحقني وقفني عند السيارة واحد سبحان الله ما وضيك تشوف وجهه يعني بعض الناس شوية يعني وجهه وسيم ولطيف تنبسط لما تران هذا مثل ما يقولون رؤية وجهة تنبض ما وديك في الشاهد قال لي يا شيخ أنا بصراحة قررت أني أتوب جتت في نفسي فتوب من ايش يعني؟ مخدرات مثلاً، فتوب من، يعني هذا وجه كذل على ذلك فتوب من ايش يا ولدي؟ قال والله يا شيخ، قررت اني أتوب من الحب <تصفيق> قلت في نفسي والله لو اتغاز العنز ما لتبتت <تصفيق> <تصفيق> قلت يعني، الواحد أحياناً يكون عنده قرائل خليه يزعر الشيء، في قرائل، خليه يزعر الشيء. يجيك واحد نحيف كذا، يقول بروح مدرأة يسوم مباربات، ما تصلح جسمك لكن فإذا ده رجل معلّق معنا الحب حب، بس تقول تقولنا هذك شيء قلت له يا ولدي اتزاك الله خير والحمد لله أسأل الله أن ثبتنا رويّاك على التوبة قال بس يا بعض الحمال في شيء يمنعني من التوبة قلت شو يمنعك من التوبة؟ المسكن عليك صور مدرم قلت لين يصور كانت يعني؟ يمنعك من التوبة قال يا أخي إذا مشيت السوق البنات ما يخذونني ما على مشكلتنا علاوة على الجدلات في بعض الناس بما في بنفسه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجهه دعوته جعل يرسل الناس إلى جميع البلدان يدعونهم إلى الإسلام. يرسل الصحارى مثلاً إلى خيبار هذا إلى وادي تقيف هذا إلى جعل يرسلهم إلى البلدان القريبة يدعونهم إلى الإسلام. أرسل واحداً من الصحابة إلى وادي اسمه وادي نعمان. وادي العمان هذا هو الوادي الذي عليه طريق الهجر اليوم الذي يخرج من قاء إلى مكة يمر بطريق كنت تحت وادي سحيح هذا هو وادي العمان فأرسل قائد هبدهم من الإسلام ذهب الصحابة وإذا القوم يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويتقربون إليها يا جماعة أسموا يا جماعة تركوا عبادة الأوثان يا جماعة هذه لا تنفع ولا تضغ مرتثت إلي جاه الصحابة وركب على ناقته ورجع إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. واحد من الناس اللي اللي موجودين هنا في وادي رعما جعل يفكر قال ضيب يا جماعة يمكن الكلام الصحيح أنا قاعد أعبد الحجر الآن منذ عشرين سنة أقول إشري مريضي ولا شفاه اقضي ديني ولا قضاه ما لفعني الحجر خذني أجب بالدين الجديد فجاء وركب نافته وتوجه أنا ودي الشباب تقدمون حتى اللي واقفين برة شباب تقدموا الله ليحفظكم مدامكم جالسين على الأرض يقدمونكم شوي بعد إنه ناس وقفين في الخلف ما لهم مكان وليس يقولون للحواجب تقدموا بس أجدناها لنفعل المكان فاضي هنا إذا يعبى أيضا. فالشاهد هذا الرجل ركب ناقصه وجعل يفكر في دين الجديد مضى مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة دخل جعله أول مرة في حياته يدخل المدينة جعل يسأل الناس أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ أمسكه واحد من الصحابة قال له أذبت تريد قال يجي هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال يجي هذا يزعم أنه نبي انظر لي المسجد إذا ذيه مل الرجل حتى دخل إلى المسجد وجعل يصيح هو ربط عقل ناقته عند الباب ثم دخل وجعل يصيح يبنح عبد المطلب يبنح عبد المطلب يقول حنس بالمالك دخل إلى المسج رجل نسمع دويا صوته ولا ندري ماذا يقول نسمعه لج ما ندري شبهه لحد ما هادئ أقل ماذا تريد بالضبط قال وين الرجل أين الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال لواحد من الصحابة هل ترى الرجل الجالس الأبيض المتكه هناك؟ قال نعم قال هو من عبد المطلب إذهبي جاء يتخطى الصفوف حتى وقف وإذا النبي عليه الصلاة والسلام جالس بين ثلاثة وأربعة من أصحابه فتلخبط قال ايكم ابن عبد المطلق؟ قال النبي عليه ابن عبد المطلق فجاء وقف امامه قال اني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك عليك انا بسأل وبشد عليك ما عندي ترى اسلوب لو سمحت من فضلك لو تكرمت؟ قال اسأل عم بداك؟ قال من رفع السماء؟ قال الله قال فمن نصد الارض؟ قال الله قال فمن نصب الجبال؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نستقر يعني جاي ضارب لي مشوار من طائب عشان تسأل لي من نصب الجبال وهلق السماء قال الله قال فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله بعثك إلينا رسولا أنت رسول صدق ولا أن تلعب علينا يقول الصحابي فكان النبي عليه الله والسلام متكئا فجلس قال فأسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن نصلي خمس صلوات في اليوم والليلة قال اللهم نعم اي والله ما هي من عندي هذا أمر الله قال فاسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن نترك عبادة الآلهة ويعبدها آبائنا وأجدنا ونتركها ونعبد الله وحدا لا شريك له قال اللهم نعم قال فاسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهرًا ليش نصوم شهر الله أمرك قال اللهم نعم قال أسألك بالذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا أن نخرج زكاة أموالنا أنا قاعد أجمع فلوس دون السنة وفي آخر السنة تقول طلع عرض الفقراء اللي ما فيها الله أمرك بهذا وإنه هي أفكار من عندك قال اللهم نعم فقال الرجل فأنا ضمان بل ثعلبة اسمه أخو بني بكر بن سعد قبيلته وإني سأعمل بالذي أمرتني بك أبصلي صلوات الخمس وباء أأتي زكاة مالي وبأصوم وأنتهي عما أهيتني عنه لن أشرب خمر من أزمنا لأقصر أدخل الجنة ولا لم قال نعم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الله أكبر الله أكبر ولف ظهره ومضى يتخطى الصفوف فالنجعل سرطان ينظر إليه الموقف اللي ما كمل خمس دقايق خلص ينظر إليه ويدرج لابس عمامه وله جديلتان جديلتان عقيصتان يسمونها العرب تخفزان من خلفه مع العجلة صار الجدايل تتحرك من وراءه فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثلح أثلح بعد النساء اسمه قال أثلح ذو العقيصتين إن صدق إن صدق تراه أثنح إن صلى الخمس وأقام زكاة ماله وصام رمضان وعبد الله وحده وترك الكبائر والمنكرات أثلح إن صدق تراه من الجن. جاء الرجل ركب على ناقة ذهية من شدة العجلة ما جلس عند الناقة يفك عقالها الناقة عادة إذا بركت يعقلونها إما من يدها أو رجلها الرجل من العجلة ركب الناقة وهي معقولة ناسان ومد يده وفك عقاله فوقها من شدة السرعة وضربها وقامت الناقة وإلى الطائف طبعا يا جماعة الطائف إلى مكة مسافة فما بالك برجل يتجاوز مكة حتى يصل إلى المدينة بين مكة والمدينة خمسمائة فيلو تقريبا أو أقل بقليل وبين الطائف وبين مكة قرابة مئة ولا مئة وشوي هذا في الطرق المعددة اليوم فما بالك بالذي يذهب يصعد جمال به جمال يهبط به وادي ويبضي تحت الشرف ولا حول عجارب ولا ثعابين ولا الرجل وجد مشقة في الغاب والمدينة أول ما وصل إلى بلده نزل هالوادي أقبل إليه أبو قال يا أبتي إليك عني ولست و... منك ولا أنت مني. قال لماذا؟ قال قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال ديني دينك. قال ذهب وغتسل وتعالى وعلمك الإسلام. ذهب أبوه وغتسل وجاء ولقناه شهادة جاءت زوجته. قال إليك عني. قالت لماذا؟ قال غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت ديني دينك. قال قد هديت وتعالي حتى علمك الإسلام. راحت وغتسلت وجاءت ونقمنا الشهادتين يقول راوي القصة فما غابت الشم ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر في جماعة الرجل ترى يا شباب يا أخواتي هذا الرجل ترى ما درس في جامعة ولا حفظ القرآن ولا صلى ولا صلى, ولا صلى الجمعة مع المسلمين هذا الرجل ما ما جرى كتب ولا سمع الشرطة ولا في فضائيات برامج عن الدين وكيف تدعو لله. الله لكنه مباشرة لما عرف الحق صار عنده هم اللي يدعو الناس إليك هذا الذي نريد يا جماعة أن نصل إليه هل نحمي يا جماعة عندنا جدية في إصلاح الآخرين في إصلاح أنفسنا هل الواحد عندنا جدية في أنه يكون مؤدل يا أخي لو لو مثلا أفرض أنك مت ولا أختمات بعدين جاء الناس في العزاء عندك فجاء إمام المسجد وجاء واحد من أصدقائك وأبوك وأخوك بعدين بدأوا يتكلمون عنك مش تتوقع يقوله هل بيقول إمام المسجد؟ والله الله يرحمه الصراحة كان والله ما يغيب عن الصلاة الله يغفر له ويرحمه ومرة احتجنا ذيل للمسجد والله راح يشترا لنا كرتونين تبرع ومرة خرب المكيف وهو اللي جاب كهرباء يصلح الله يقدر قال صديقه أي والله الله يغفر له والله يا جماعة أنا ما تركت الدخان بالسلب وكنت عندي صاحبة وروح معها والأشياء هو والله اللي نصحي. الله اللي نصحني الله يجزي قال أخوه والله لا الله يوفقه والله فعل تعامله زين كان كذا قال أبوه الله يغفر لنا ولادي والله كان بع الرمبي ها تتوقع يقرن هالكلام واللي يقول إمام المسجد أي عيالك اللي ما فيها أبو خالد قال الله ولدي أحمد إحنا عذرين عندك ولد اسمه أحمد أبو شبره هو صغير قال له والله في الجامعة قال الله عمرنا ما شفنا في المسجد ولا عذرين عنه بعدين قال صديقه الله هدعله له يا شيخ له الله هذا الشهر واحد في الجامعة هو الله من غاز البنات ومن توزيع الدخان ومن إقامة الحفلات. وانتشره والسربطة يدعي لها بس عملاء ورادم دعائتي في السجاد فيه لأنه دمار لي ولها ما ظل قال أخوه السر صرف الله يسكت وسكت وسكت وأنا والله عندما مات فتش ظرفته ولقيت أفلام ولقيت سيديات خربطة ولقيت هاردس مليان ما مدري إيش الله ينظر لي قال أبوه الله يسر عليه رجال زين إنه ما تظهر أني يكون جئا والله يجب تظهر أنا مرة انتقيت في واحد في, في أحد ال السجون كنت ألقي محاضرة واحد كان يعني توه مهتد. فالشاهد وقف معي لما خلصت المحاضرة. تعرف أعرف أحياناً حسب العنبر يكون فيها أحياناً يكون مئتين يكون خمسين. حسب قضياني. فالشاهد طرع قال يا شيخ أنا بقيت موضوع. ثم وقف معي سألني عن أشياء بعد التوبة. يقول في ناس يطلبونني أشياء في ناس كذا في إلى آخر. فالشاهد قال لي قلت أنت كيف؟ يعني أنت تسوي هوايل قبل الداشرة قوة. وش رجبت؟ قال يا شيخ. أنا كنت أدشر واحد في البلد ولا في أب اللي يخاف خاف أني أمشي معه نجم يقول فخربت واحد وصار هو رفيقي أروح أنا ومعه وريدي وكذا يقول فمره في مرات أنا ويا في سيارته وصار لنا حادث ومات هو ما في صاحبه هذا يقول وانا دخلت السجن الآن يقول فتفاجأت بعد دطولة سبعين أو ثلاثة أن والد صاحب الميت جاي يزورني يقول فلما جاء أنا محظ الكلام أبعتذل. ما عليهش يعني أنا كنت مع ولدك لما صار الحادث لكن ترى مش أنا اللي كنت أسوء. مجهز كلام. يقول فلما جئت وقف بيني له. لما جاء وقف لي. أول ما شافني سوني بقول مرحبا يا أبو فلان وأنا خجلان منه مسعي. يقول وأنا لا أزال داشر ومخطط إذا ضاعت مسجلي أنا أفق على ما كنت عليه. يقول فأول ما شاف قال لي أنا نزمان على شيء واحد بس كيف وشوا ؟ ضمنت أن نزمان أن ولدي خرب يعني. قال نزمان إنك أنت ما مات مع ولدي واستك أبوك منك بدل ما استكيس أنا من ولدي. يقول الحمد لله أنا لما مات ولدي ارتاح في حياتي. يا ليه أبوك ارتاح منك بعد. يقول قلت في نفسي يعني أنا موجود في الحياة الناس ينظرون إلي نظرة يتمنون لو إني أموت يقولون يا ليه فلان يموت ونتكمن يخي ليش ما يصلي بصمة حقيقية الحياة ليش ما يصير فلان يقول والله جزاء الله خير يقول لي معي دائما وجيد لي مذكرات وفلان يقول الله خير، والله ظني نصحنا دائما يقول يا شباب ما دام عندنا بريك تعالوا نصلي يا شباب يا هذا فلان والله ظني نصحنا يوم جاء مثلا مناسبة رمضان جاء بلنا مطويات عن الصيام وفضله يا أخي مثل ما قال عيسى عليه السلام عيسى لما ذكره الله في القرآن وصف نفسه قال إني عبد الله لما جاءت به أمه تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أنت بكر وعذرة وشلون جايا معك ولد من وين جبت لهالولد ما عندك زوج فبدأ عيسى ينطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ثم قال وجعلني مباركا أينما كنت مباركا مع الفقير أتصدق عليه مباركا مع الغني أنصح يتصدق مباركاً مع العاصم فأنصح لأن اليتوب مباركاً مع الجاهل فأعلمك وجعلني مباركاً لأينما كنت ثم قال وأوصالي بالصلاة والزكاة ما دم تحية وضرّاً بوالدتي إلى آخرة يا جماعة ما الواحد واحد ما يفكر أحياناً أنا إيش أفري أنا إيش وجودي إيش الأشياء ليأترى أنت لما تجلس على النفط ربما ساعتين ودى ثلاثة ولا أربع ساعات يومياً إيش حفظ نفسك عند الله من هذا الجلس هل أبقى تنس أكثر استهبالك؟ وهو ها ها ها ها فأنا تستهدن عليك أو مدرير جد واستهبالات على بعض سواء في الجاب ولا فيوتر ولا فيسفوك ولا, ولا غيره ولا على خاص ولا على عام ولا في أشياء أحيانا تشعر أنك بك فيها والله يا كماعة تصل بي قبل أسبوع ونص أو أقل من أسبوع ونص واحد من الشباب طالب عندنا في فجاع في الملك سورس يدرس في العلوم القدية قريشك في قسيسة السمت وجدت زائرة للرياء ودها تزوركم في البيت قلت طيب خلاص رموعدهم عن أهلي كنت ترى تجي واحدة في وكان رأيتها تجي يعني استقبلونها جاءت السيطة وجاءه معها وشاب لسه ما تزوج وجاءت والدته معه وجاءت وجلست وتحت كان عندها أسنى على السمت ثم بعدين خلت عند أم عبد الرحمن والعياء فسألها كل ولدي والدي شو تعرفت عليها تم عمره كانت عشرين من اللي واحد شو تعرفت عليها قال يا شيخ أنا في الفيسبوك أدخل إلى المواقع الإنجليزية وهذه كانت قسيسة وتدعو الناس فدخلت وبديت أحاورها أحاورها ثلاث سنوات حتى أسلمت على يدي قلت قسيسة قال قسيسة أسلمت على ثم بعدين قلت لها ليش ما تجين وتحجين وحاولت أن تحج وتأخر تأشيرة الحج ولا جدت بعدين دبرناها تأشيرة عمره وكلمت مدري منه وأرسلت السفارة إلى آخره وأعطت تأشيرة عمره وجاءت سارة مكة والآن جاءت في الرياض وتبغى تلتقي بالعلماء إلى آخره قلت في نفسي سبحان الله هذه ولدي كله بس بمحادثات قالوا والله إيجاب أنا أدخل وحاقب أشياء معينة وأخذها قص لزق ويتكلم إغليزي لكنه قوي يقول لكن آقب قص لزق وأدخل في الهاشتاك أي هاشتاج إغليز أدخل فيه وأحط لي أشياء عبارات معينة يقول والله يا شيخ أجل تأثيرا عجيبا أنا لي تأثير ليس مثل الشخص اللي يمشي مع واحد وهو ما يصلي وهذا يصلي ولا همه نحن أنا أتعجب أحيانا مرة مرة في الرياض طالع طالع مشوار ومريت على أستاذ الرياض في الرياض أستاذ كبير وحونا مسطحات خضار فعادة للشباب يجلسون في الليل يكون الجو جو ألطف شوية. يجلسون جلسون وشاي وكذا ولي دخينوا في شاي وجلسة في الليل، الظهر غالباً في الشمس ما تلقى أحد أصلاً من يتحمل بس حرارة تصل 56 و60 فذاك اليوم أنا مار، يعني تقريباً بعد ما أذن صلاة العصر بدقائق مار أصلي في مسجد بعيد شوية، ومرأت وقت اثنين من الشباب، فارشين فارشة وفي عز الظهر، يعني أذن العصر لأنها تزال الشمس قوية واحد منهم واقف يصلي، والثاني جالس يحييش قعد في نفسي الحين لي شيء جالك لش لش ما صلاه أما أنه مسافر وجمع العصر مع الظهر هذا أنا مثلاً ضلعي وأما أنه يعني جلوب ولا ولا يثري في فيه مكان يفصل فيه أو النح أو أو نفصل <تصفيق> بسبب غير ما هي سبب غير ولا هذا المريض نعم موجود للصلاة ما هي سبب آخر وجيك واقف عندنا، إلا هذات يخلص من صلاة. تعرف صلاة عشاء يعني. فسلام عليكم قام هذا رم اللي ال اللين من يده وقام وسلم واتناه اياك الله يشفيك شلونك الطيب. قلت والله إنه ما أدري بس عاد هذا اللي شو يشبوخ ووو على وصلين كيف؟ طب وصل إسرائيل. أنا مقرض أنت معه. والله تكدي تضحك. عاد أنا من زمان ما تهاوش مع أحد يعني. فعرف أحياناً نصير واحد أيام يومنا صغير وش فحافظ الضكيار والضربات إذا منك كبرت معادي تنسى وشون تطيقون فشاهدت وقفت قداماً وأراضي قلت أقوى مني شوي بعد قلت كيف حالي ولد عسلية ولدي أنا شفتك ما صليت سكت قلت طيب أنا ما أعطيه بس أنت عفواً أنت مسافر وجمعتما أراض ضهر قلت له قلت صوتك خشراً تجل فالغ سبع مرات من مرات ماذا أنا شخص مكتبه؟ حول ماذا أنت مثلاً عفواً يعني جلب وما في مكان تفصل فيه؟ توجد لا معني عني أجزل من جلب مكملش كيساً جلب طيب بغاية أسألة بغاية أسألة عن الثلزين الباليات وخط فرعاً والله كنت تنجلت اليوم وصرت عنده سبعين الثانيات آل سويت من كذا خلت معاقلين قلت بجلب يقول لأخي ما صليت. ليش ما صليت؟ قال أنا صراحة ما أصلي من خمشة سنينة قلت وشولن لخمشة سنينة ما تصلي؟ ليه؟ وشولن؟ وش بينك وبين الله؟ وش سوابك ربي يا أخي؟ ما تتأكل وتشرب وتتكلم وتعيش؟ وش بينك وبين الله وش ربي يا أخي ما تتأكل وتشرب وتتكلم وتعيش وش بينك وبين الله عدوة ليش الله يأمرك بالصلة لك بابه وأنت تجي وتضرب الباب برجل تقول الله أكثر عليك؟ ليش؟ ليش أخي؟ الله منسلك حبل اسم الصلة ويجي تكفعك وش بينك وبين الله؟ كتاب. بس ما. ما صلي. قلت له طيب بس ألي قاعد صريح. قلنا. قلت لحين أنت لما ما تصلي. وش تحس بمالة تشعر. هل قلت تحس مش راح صدر وفرحة بالله يا عليك وخويك يحد يصلي ما تتشيش. وش شعرك. تدوش قال. قال. احس اني <تصفيق> قلت أنت شاء الله ما أجب أحمر لكن الله تعالى قد وصف ذلك فقال إنهم إلَكَ الأعوام بل هم أضل سبيلا لأن ترى حتى الأعوام عندها عناة الله تعالى يقول مئم شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون السحاب والله تعالى لما ذكر أيوب قال يا جبال أوبي معه والطير الطير يسبح مع أيوب عليه السلام والجبال تسبح مع أيوب عليه السلام فالذي لا يعبد الله ولا يدين لله تعالى ويقطع السلة بينه وبين الله. قال الله تعالى إنهم إلا كان عملاً مضل سفيلة. قلت يا ولدي طيب إيش الليمنعك من الصلاح؟ هي تعب. قال والله ما فيها تعب. قلت كيف لسيفك؟ قال دمار. شلون دمار قال أحس من كتير كده. ما في كده بس. فسبحان الله أنظر زي الشيطان على بعض الناس حتى يقطع السلة التي بينه وبين رب العالمين. اللوم ليس عليه فقط هو اللوم على صاحبه اللي أنا ما زل رضم صاحبه ينصحه ما ودي أظلمه أيضا لكن هالصاحب كان يبذل دائما نصيحة يفلان قصصا يفلان لو ما تصلي خمس صلوات في اليوم على أقل صل ولو صلاة واحدة يا صل... أخي ولو صل ولو صلاتين في اليوم على أقل يبقى الحبل بينك وبين الله حبل رطب أما يجمع لما يجي الواحد الحبل بينه وبين الله يقطع إيش بعيد من حياتك خذنا واحد إيش بعيد من حياتك إذا قطعت السلة بينك وبين الله لذلك يا جماعة بعض الناس اللي يقول والله يا أخي أنا حس إن موفق موافق يا أخي أحس إن أموري ما هي ماشية أحس إن نقول طبيعي كنت تكرك للصلاة لأنك بدل ما تقول في اليوم 17 عشر مرة إياك نعبد وإياك أستعين أنا لما أجي أشرب ما أستعين بك يا ربي أنا لما أجي آكل طعام أستعين بك يا ربي أطلب إعانة أنا لما ألبس ثوب أستعين بك يا ربي أطلب إعانة أنا يا ربي لما أسافر أطلب إعانتك أنا لما أخطب لأتزوج أنا أطلب إعانتك أنا لما أشغل سيارتي وأمشي أطلب إعانتك أنا لما أشتغل وأكسب مال أنا لما أركب التاكسي لما أركب التوييس أنا أطلب إعانتك في أموري كلها لا حول ولا قوة إلا بالله مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام رواه من الصحابة قال لا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال هذا يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله بعندها كنز من كنوز الجنة الكنز يا جماعة هو الشيء العظيم المخفي عن أكثر الناس يقول له من الغزلم ترى لحرر قلبه الله بالله. لها فضلها لكن الناس ما يحكونه قال إنها كنز إيش معنى لحرر قلبه الله بالله؟ يعني يا ربي أنا لا أتحول لي من حال إلى حال إلا بك ولا قوة لي على شيء إلا بك أنا حتى أتحول من فقير إلى غني حتى أتحول من مريض إلى إلى صحي. حتى تتحول من جاهل إلى إلى عالم، حتى تتحول من مضروم إلى انسان غير مضروم، حتى تتحول من حال إلى حال ما أقدر أتحول إلا إذا أنت رب سامحني. ثم قال ولا قوته، لا قوتي على أكل ولا على شرب ولا على غيره إلا بالله، إلا إذا أنت ربي سعدني. متي يتحقق للواحد هذا يا جماعة؟ يتحقق له إذا بقيت صلته بالله متعرسة ومتواصلة، إذا بقيت صلته بالله دائماً. ولذلك يا جماعة شوف. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حصلها أنها تبقى بينه وبين الله وأنه يبقى الحبل رطبا بينه ومتبسك فيه الإنسان دائما لذلك حتى عند موته عليه الصلاة والسلام دائما الواحد عند موته يكرر أهم الأشياء عنده الواحد عند الموت لما يدري أن ما بقيت في الدنيا إلا ربما دخائك ويدري أيضا أن الأنفاس تعد عليه الآن تجد أنه يتدارك يفتي يجذب النفس ويتكلم أهم شيء نجد أنه يموت يقول لعياله ترى فلان يطلبني فلوس سددوه أو فلان ترى شريكي مثلا في المحل الفلاني شو الأوراق حطيتها عند فلان ولا تنسون ترى كذا يوصف أهم شيء عنده ويا عيالي خلكم يد وحده يا عيالي تبهوا يسألوا ابنوني مسجد افعلوا كذا ما في واحد يموت يقول لعياله مثلا لا تنسى تغير زيت الديبسل ولا تنسى تصلي في الهاي تنسى... لبس ما في ما يتكلم من أهم شيء الشيء يا جماعة اللي كان من الله عليه نزل ملك الموت من السماء ويجدم روحه الشريف عليه الصلاة والسلام وهو يتدارك اللي ماجه من الأنفاسه ويتكلم قال يقول الصلاة, الصلاة وكأنك بيه عليه الصلاة والسلام وهو العمر الثلاثة وستين وعلى فراشه والصحابة يكون حوله وينظر إليهم في أعينهم والدعوه ويقول لهم الصلاة الصلاة, الصلاة, الصلاة, الصلاة حتى بدأ يقول لسان الصلاة, الصلاة anda boleh ia yosis minat, terus ibu batera umar, yosis gajah, shahabat, shahadah. Aharus orang saling salah. Ina mau yidha gajah salat musiyah, ina qiyam sah. Ummah tak kuna. Yosis anda, yosis anda, yosis anda lama terusah lama anda, gajah fajar, anda gajah kira. Anda terusah dan salat fajar, lalu. Yosis anda lama, anda menghadirkan enam jam setengah, dan ia ada di kafe dengan teman-teman dengan teman-teman هل أنت بتصلي ولا ما أنت بتصلي؟ يوصيك أنت حتى حتى تحرص فعلًا وتعظمها ولذلك حتى عمر حتى ما خلي صدرا يقول الصلاة صلاة صلاة صلاة حتى أمت. هو يكررها لأن يدري اللي بحافظ عليها بحافظ على رقية الدين كله بل حتى عمر يا جماعة رضي الله عنه تقدم يصلي بالناس الفجر وكان أبو المجوسي مختفى كبر عمر صلّرك. بعد أن يخرج عليها بلولواء لكنه خشي عن بعض الناس سيزني ويأتي متأكد. قال تدري خلي أقترف في الركعة الثانية. قام عمر لركعة الثانية. يقرأ الرحمة لكي يوم الدين خرج عليها بلولواء النجوسي فجأة. وطعنه ثلاث طعنه في وقعة الأولى في صدره والثاني في جبه والثالي تحت سرسه وتدر الخنجر صاح عمر وقع كملوا الناس الصلاة، الأبو لولا المجوس هذا وصكوا الباب وكل ما أقبلوا عليه فعل حتى طعن ثلاثة عشر صحابيا، ما في الحال. ثم أقبل واحد من الصحابة وخلع رداءه وألقاه على وجهه، فعلم أنه قذر عليه، يحتاج وقت حتى التفكه وطعن نفسه ومات يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحمله إلى راشد. يكلمونه ما يتكلم، يحرقونه ما يتحرى، يا هنرملين ما يدرى شيء. لما كادت أن تطلع الشمس أفاق ارتفت يمين لرجال الكون ارتفت يسار النساء يبكين نظرة إلى نفسه إلى الدماء أول سؤال سأله أصلى الناس يزينها يا أخي يقول أصلى الناس ما قال من اللي قتلني مثلا ولا وما اللي حاصل طبي القصة يا جماعة ما سأل ولا سؤال يتعلق بالدماء اللي يشوفه والآلام صلاتكم أهم بعدين نفاهم على بيئة المؤمن صليته لنا أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا قال الحمد لله لا حظة في الإسلام لمن ترك الصلاح يا عبد الله بن عمر قال للبيت قال أعطني ماء ناوله الماء بيشرب قال نا أعطني معك اتوضع. أنا ما بعد صليت فقرب إليه الماء لما وضأه وانتهى جاء وقت الدنيا أنت فتليه قال mana yang membunuh saya? Katakan membunuh anda adalah Gunam Majusi. Katakan Gunam Mughira bin Shurbah, yang bekerja di bawah Shurbah. Katakan ya. Katakan alhamdulillah yang menjadikan kematian saya atas seorang lelaki tidak menghalang saya dengan sedekah sedekah kepada Allah. Katakan alhamdulillah yang membunuh saya. Katakan alhamdulillah yang membunuh saya. Katakan alhamdulillah yang membunuh saya. Katakan alhamdulillah saya. Katakan yang membunuh saya. Katakan alhamdulillah yang membunuh saya. Katakan لا خار الصلاة إن عمر يدري إن أول سؤال بيسأله رب العالمين للإنسان عن صلاته اول سؤال بيسألك الله عن علاقتك به حافظ على علاقتك بالله ولا لا كيف علاقتك برب العالمين لن يسألك عن علاقتك بأمك ولا علاقتك بأبيك ولا زوجتك ولا أصدقائك ولا لا اول سؤال يسألك أنك كنت حريص على علاقتك عن علاقتك معي هل كنت حريص يا عبدي على انك دائما تدعوني كيف علاقتك بي يا عبدي إذا صار العبد ما عنده علاقة بالله والصلاة اللي بينه وبين الله قابعها وش بقى فيقول عليه الصلاة والسلام أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة يقوله فإن صلحت نظرة في باقي عمله وإن لم تصرح لم ينضر في باقي عمله إذا صلحت صلاة صلحت مظبوط إيش عندك من أعمال ثانية إذا ما صلحت لم ينضر في باقي عمله ولذلك يا ابنائي وبناتي ترى كل الأنبياء عندهم صلاة كل الأنبياء عندهم صلاة شوف ذكر الله تعالى زكريا فناجته الملائكة وهو قائم ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب مريم يا مريم خلتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين عيسى يقول وأوصاني للصلاة والزكاة ما دمت حيا شعيب يقول له قومه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمر كأنك كما يعبد آباؤنا موسى يقول الله له إني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدك وأقيم الصلاة لذكرك إبراهيم يقول رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء إسماعيل والقرف الكتاب إسماعيل إنه كان صالح الوعد وكان رسول النذير وكان يأمر أهله بإيش بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية محمد عليه وعليه الصلاة والسلام الشكر لله يقول الله له وأمر أهلك وهم سنة تصلي لهلك أهلك بعد لا تنسامهم وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والله يا جماعة ونقوله الله عن تجربة اللي يريد فعلا راحة نفسية وتوفيق يعظم أمر صلاته ويقمر غيره بها يقمر غيره بها ما يفيني يا ولدي ويا بنتي انك بس تصلي لا انا اريدك انك تقوم غير بها. الله لا انسى مرة جاني واحد من طلبتك في الجامعة ماذا بس بس في جامعة. جالي مرة في المكتب وما طالع قال شيخ مناظراك تقرأ عليك تقرأ عليك اوكي شرعي ليك. كنت موليه قال الله ما ما اقرأ على احد اصلا وش مش كنتك اصلا. قال لا لا ما ادري بس اريك تقرأ عليه ثم بذلك. اظن كان سنة ثالية وثالث نسية. فالشاهد في السيب وحراعة جلقا يتعلم في البس وماذا عندي تفت؟ قال ما هنت بس أنا عليهم ويا و... الله يقدر يتكلم يقول عليهم لو يوزع على أهل الرياض كفاهم كلهم قلت ما سبب هل هم؟ أنت يا ولدي عندي مرض معين ظميت عندك إن اختشف مثلا عفر الله وياكم بداية التليف كبد ولا سرطان ولا كذا ولا أنت مشكلة مع هلب قال أبد ما في إلا العافية وموري ماشية لكن هم ما أدلوش سببها قلت أسألك سؤال أنت تصلي؟ قالوا اجدتها في الصباح قلت جاءوا طيب قبل لا يقرأ عليك أنت تصليت قال لا قلت ما تصلي أبد قال ما هو أبد يعني إذا انحرجت صار عند ضيوف صلت صلت بعم كده بس. طلعنا بر وصلى وانحرجت بسطة ما أمون عليهم إذا كان يمون عليهم ما يصلي إذا كان ما يمون عليهم من حفظ ويصلي على مقدار الميال يفهمت الصلاة بعدين إذا انحرجت أجل وأصلي أقول الله من غير طهارة من أي شيء قلت من متى الكلام قال من تسع من يوم النياضة قال لي أولى ثنوي أولى ثلاثة بص فأحوله أنا أقوله ما تصلي قال لا والله ما أصلي قلت وش حسيت بها قال لا أدري بس كل ما جئت أبغى أصلي ما أقوى سبحان الله شاب الواحد مع طول تركه للصلاة يتمكن يبرك فوقه ليس خلاص كل ما جاي يقوم يبغى يصلي معه يقدر تعود على ترك الصلاة خلاص يصير مثل بعض الناس اللي تقول له مثلا أنت مثلا ليش ما تصلي بيقول لأني أشرب خمر أشرب خمر وصلي عشي لا يعني ذلك الخبر حلال لكن أقصد أن كونك تشرب خمر هذا أذكر ممكن جلتها لكم وأذكر مرة هنا في الأردن كنت زاير واحد من الأصدقاء وكان عنده مجموعة فتكلمت تلي مع الصلاة فواحد يمكن عمره سستين سنة قال يا شيخ أنا بي أعطيك قصتي مع الصلاة شو قصتك مع الصلاة يعني كيف أبوك عودك عليها قال لا أبوي الله يرحمه لكن أنا عندي قصة مع الصلاة شو قصتك قال يا شيخ أنا لما كنت شاب كنت أزعر أزعر يعني داش عادري قاعدة ترجمها للأردنية أنتما درونهم للطار يقولوا بعدين كان الصغران اللي معي ما يصليون إلا أنا بصلي يقول أنا أزعر وصل وكويس يصير يصلي حتى لو كان أزعر يعني. يقول فدخلت مرة بصلي في المسجد ولما جيت فكبر تقولي يا فكبر الحالة بصلي بعد ما خلصوا الناس لقيت مكتوب على الجار من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ترى صلاة له يقول له لسه بدي أكبر فلين قلت لك شو هالحاكم أنا صلاتي ما نهدت عن الفحشاء والمنكر ما نبق على الفحشاء والمنكر وبصلي يعني ما إلي صلاة تدري بلاش صلاة ويطلع شوف بليس ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي لا بلاش صلاة عشان أستمر على الفحشاء والمنكر يقول وقعت خمس سنين مع أصلي أفضل يقول لحد ما مرة عزمني واحد من الزعران أنا كبر وهو أزعر كبر وصار عنده تلوس وعزمهم واحد من الزعران حقينا على حثنا يقول ففي ناس عم يشربون ناس عم يرقصون ناس شو بيعملوا يقولوا بعدين إحنا يعني سكرنا و... وقاعد اللي جنبي سكران وأنا سكران فسألني قال لي فين صديقتك وين يعني ما معي صديق؟ قلت له لا أنا ما معي صديق. قال ليش؟ قلت بس ما ما تزني. قال ما تزني أجل ليش ما تصلي؟ طبعا ما هو مسيك الله يجزاكم. قال ما تزني أجل ليش ما تصلي؟ لأجواءه إذا سكران نتكلم عن الصلاة زين ما نتكلم عن شيء ثاني. هقول له ما تزني أجل ليش ما تصلي؟ قال ما بصلّي لأني ما بش لأني بش كيف أصلي وأنا بش الخمر؟ قال اسمع بقول لك حاجة طبعاً اللي كلمة واحد من أحدا كله قال اسمع بقول لك حاجة قال أنا قال احنا بيننا وبين ربنا طالب <تصفيق> هذا اسمه بيرد والدي هذا اسمه غرايتن البراع هذا اسمه الصادقة حبل اسمه الصادقة انت لما ما تبر والدك جيت عند الحبل الأول وقطعت انت لما ما تقرأ القرآن طبعاً هو سكراري تحدث عليه جيت عند الحبل الثاني وقطعت انت لما ما تصدق جيت عند الحبل الثالث وقطعته يا ابويا خليك حضرة صراً تمسك فيه يمكن تحتاج ربنا يوم من يقول يقول وجود فلما قال لي هذا الكلام جلست تفكر يقول أنا سكران بس ألي شوية عقل قعد تفكر قلت والله كلام الصحيح ليش أكفع السلح اللي بينه وبين الله ليش تحدث مدام الله جعل بيني وبينه ماذا أكفعها يقول والله يا شك وأطلع من لحظة في من عندهم وأروح وأغتسل وأصلي المغرب والعشاء ولم أترك الصلاة من يومي ذاك وأجر توبة في نزال حسنات من <تصفيق> <تصفيق> لذلك يسألونك عن الحمري والميسر قل فيهما قدم كبير، وهم منافع الناس. فما لناش ما أظلم أجر لأن التوبة استرطها الهدية الدعوة استرطها نية صالح. أتعيش سكران؟ وين النية تجي معيا؟ قد إن صار الله كان يبغى يدعو إلى ما هو أعظم من ذلك. المقصود يا جماعة أنها فعلا هي صلة بين العدو وبين رب العالم. وكل كان الإنسان محتاجا إليها السبب. هذا الطالب. أقول له يا ابني أنت ليش تارك بالصلاة؟ قال ما أبي بس كل ما تتصني خلاص تعودت وتركتها قلت طيب أنا بعديك شيء قال لا. قلت بيك يا أولي أنا ما أحتاج أقرأ عليك روكيا شرعيا ولا شيء أبيك تحافظ على صلاتك لمدة شوفنا اليوم ثلاثة أبيك تجيني ثلاثة الجن وتحافظ على صلاتك الأسبوع هذا كل حافظك أبدا قال طيب ما أبني عادة تحافظ ولا ما حافظ أنا, أنا والله يا جماعة نسيت الموضوع كله. وظنيت إنه في حمس ذاك اليوم بس جاني وخلاص يروح فالتفاة جائز فإذا به في الأسبوع اللي بعده فإن الوجه جاني طالب إن الورد جاني نفس الموجود والله إن الوجه الذي جاي في المرة الثانية يختلف عن الوجه الذي جاء في المرة الأولى يعني بعض الناس سبحان الله تخص وجه الكئيب وبعض الناس حس يعني منفتح هذا الوجه في المرة الأولى عليك كآبا مثل ما الله ترهضها قطرة تحس إنه مظلم. لما جاء مرتين لم تفتح. أول ما جاءني قال الله يجزيك خير. الله يقول بشر قال والله يا شيخ إني في راحة ما ضغطها من تسعة سنوات. قلت تدري ليش؟ قال نعم. قلت لأن الله خلقك لعبادته. بالصراحة. أنت جات تستعمل جسمك ونفسك لأشياء أخرى. نفسك تفتح. مثل يا جماعة مثلا القلب. القلم صنع لأجل وظيفة واحدة نحن نكتبه إذا واحد مثلا لابس نظارة ضحت النظارة والكسرة وحط القلم مكان النظارة لا يمكن القلم صنع لشيء معين وخلق له النظارة صنعت وخلقت لشيء معين لا يمكن يقوم بب بوظيفة ثانية لو واحد قطع نعله وحط النظارة مكان النعل خلاص يقوم بالواجب لا يمكن النعل صنع لشيء والنظارة صنعت لشيء أن صنعت وخلقت لأجل الله يعبدون وأعظم نوع العبادة بعد التوحيد الصلاة إذا حفظت عليها وأقمتها اعلم والله الأمورك الثانية يتحسن أكثر يعني عفوا حتى لو كان واحد مثلا يقع في صغائر أو كباب لكنه مقيم لصلاته حتى عدم الله لو كان التهى من أمر عظيم ثم يعني جاء وغتسل وكبر وصلنا لأنك مرتبط الصلاة اعرف أنها ستقودك إلى كيف لكن المشكلة إذا أفلح الشيطان بأنه يقنعك أن صلاتك لن ترفعك مدام أنك مثلاً أنك إنسان غير ملتزم أو مثلاً يأتي أخياناً إلى الفتاة وقول لها أنت أصلاً غير محجر وشوف تصلييني؟ أول شيء تحجبي وبعدين قد يصلي؟ لا الصلاة شيء والحجاب شيء آخر الصلاة عظمته هو عند الله أعظم در من الحجاب ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرق فوق الصلاة حتى لو كان الإنسان رجل ولا امرأة واضح في أمور كبار إذا حافظ على صلاته وحافظ على الحذر اللي بينه وبين الله هذا بدل الله تعالى يستمر عليه التوفيق أسأل الله تعالى أن يوفقني وياكم لكل شيء وأن يفعله وياكم أنا عندي بعض الأسئلة بسألكم يا عطني المصاحف اللي معك معي أربع أو خمس مصاحف كاتب عليها إحداء لكم أبغى واحد يا جماعة أو أحد الأخوات إذا فيهم درقواه متنفق والليل يجبين عادل استرعاد طلعهم وعطني أقول من منكم عنده موقف في نصيحة يعني نتكلمنا عن الواحد المفروض أن يصير مباركاً في غيره يعني يصير أثره متعدي إلى غيره من منكم له موقف يعني يصلح أن يستشهد به على هذا يذكره لنا وأهدي لهذا له المصحك مصحة لكاذب ليهداء الحق عليه الختم الرسلي الختم هذا أنا أفتم به على عقود الطلاق والزواج فقط فالذي يعني كان يتزوج بطلق وكان يتزوج شير بس نبغى موقف موقف ما هو بقى أحد يقول والله أنا كان أخوي ما صليت بجره قلت إيش ما صليتك أنا بصمي ألموا عظمي لا لا يلعب علينا لا يعطينا موقف في أكشن شوية وعلي الله أحمد الله طيب يا شيخ كان موقف الساعة 10 مليان قبل فترة قبل شوية طيب الساعة 10 مليان وركبت تكسن تموديك على كل ليلة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 Jika ada perkara itu, wujudkan di tempat yang tidak beranak Allah. Allah SWT. Allah SWT. Jika anda ingin saya melakukan itu, wujudkan di tempat yang tidak beranak Allah. Berapa kali? Nasehat asalnya pula orang lelaki, lalu orang lelaki lebih teruk dari perkataan anda. Kemudian orang wanita lebih teruk daripada perkataan anda. Benar perkataan anda. Saya berkata, "Ya Allah, saya بتحجب والله لا بتحجبي بطلب الله لا ت ت ت هذا الشيء على غيره أيه الله جزاك